فقد كذبوا فسيأتيهم أمباء ما كانوا به يستهزئون، أو يروا إلى الأرض كم أمبت ما فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِئْتِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعُونَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أخاف <تصفيق> <تصفيق> ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف ان يقتلون قال كلا فَأَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُصْتَمِيعُونَ فَأَتِيَا فِرْضَعُونَ فَقُلَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَن أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إسْرَائِيلَ قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها اذا وأنا من الضالين فَتَرَرَّتُ مِنكُم لَمَّا خِفْتُكُم فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَا تَخْشَوْنَ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أَإِنَّ لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين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 إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا إِنَّنَا كُنَّا أَوَّلَ 111. موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون 112. فرعون في المدائن حاشرين 113. إن هؤلاء قليلون وإن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 فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين ان في ذلك لايه وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 عن علينا اوعظ ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولين وما نحوا بمعذبين فكذبوه فاهلكناهم ان في ذلك لايه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 وما أسألكم عليه من أجر إن اجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما ها هنا في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتمحتون من الجبال بيوتا فالهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما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 فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ان في ذلك لايه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 كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 111. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن لا يستعجلون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 اهلك ما من قريه الا لها منذرون ذكر و كنا ظالمين و تنزلت به الشياطين و ينبغي لهم و يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون